بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فوهلكوا بالطاغية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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتادكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وأنشقت السماء فهي يوم وهي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 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطيون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم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 وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ